مصطلحات مصلاوية مربيت صند خوقة وصلة ازع اداة توكيل لازم حرامات وششد مو مشكلة ايوالدادة عزيزي مليح زين سكران سكران سكملي كرسي دست جدر غشعتونو شفته سيمبالك دير بالك طماشا فرجة منقل سكافي عتيق قديم مخزق محصور بالقودة بالغرب كونة عركة فجعة بلوة جمع بوكس سمك حلقك ميل نيون شمغني ذبني دغبلي دزلي عوجي دربونة محفوغة زولية قنصو كندور مستوى شلغم كوي ترى انبور شيف بومبلي نفاخة واحد رقم واحد تبيل دعابل مسكو لزمة دحق باوع عجايا جهال من ماله؟ من يمك بيزغو بيزغو عامله اسحتو شحته بياله شاي استكان شاي صحن ماعون طغف ليه كويس حلو أشكران مبين خلقه، سبه حلوق زين